إيماني مستي جزبي لرقبا غرل غرل حوصل لرقبا استعلاق روزو مسايا لعبار نشي شهادتا تلوسي لرقبا كقرآن تقلد ذوكي سرسكر کی حجبنا على روخة مودة أسماء دشتغنا أعضر